فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَأَمْدَدْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ تِسْعَةَ أَحْوَالٍ ۚ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَثْنَاهَا لِعِبَادِنَا ۖ وَمَن كَانَ ظَالِمًا عَلَىٰ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 Vadamırنا ما كان يصنع في الربع قومه وما كانوا يعرشون.